محدش يفتح الكتاب خلوكم معاي أنا فوق, فوق أقول لهم محدش يفتح الكتاب كانوا قفلينه بدأوا يفتحوا كلهم ثم طب محدش يعمل لي شاي بقى. <تصفيق> هو أنا بالصراحة لو لو بيدي ان انا اعمل الحاجة انا بنفسي بالنسبة للكتب دي كنت انا اعمل لكم حاجة على طريقتي طريقتنا لكن هو دي كتب مقررات حتى العقيدة دي انا مش كتب على طريقتي انا انا ااخد عنوين هم عاملينها وابكتب عليها لكن لو انا هعمل طريقة تانية لو الكتاب ده انا اللي عمله هعمله لكم في عشرة صفحات صحيح وهي ادق ممكن كده كمان وده مش معناه انه ده حاجة شوية يعني قليلة لا حاجة ممتازة بس كل واحد له طريقة في الشرح وطريقة في الكتابة انا طريقتي افضل قصر العبارة مع دقة العبارة واحتمال المعنى الكبير في الحالة دي زي مثلا طريقة المتن الى المطون زي ما تقرأ العقيدة الطحوية، متن العقيدة الطحوية، ما المتن بتاعها وتعرف توضيحات بسيطة للمتن هتبقى مية مية لكن ساعات تقرأ كتاب كده، كده في العقيدة كده، وكل الفكرة اللي بدور عليها الكتاب خمس صفحات يبقى أنت ضيعت وقت كبير خاص عشان تطلع بالعشر صفحات اللي موجودة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حديث السابع عن ابن عمر مردو عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فيهم الكبار منهم زي أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع فطرح عليهم سؤالا وكان النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا السؤال لمناسبة لأنه جاء له بجمار نخل هل الجمار؟ حرفينه أيوة الجمار هذا هو قلب النخلة من جوه. البهل لما بيطع النخلة بيطلع منه جمار هذا يؤكل ولو فوائد كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيأكل منها فقال هذا الحديث طرح عليهم هذا السؤال يقصد من ورائه فوائد لهم فسيدنا ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقع في ذهنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يقولهم إن في شجرة زي المؤمن لا يسقط ورقها فالناس كلها أعد تفكر في شجر البوادي فوقع الناس في شجر البوادي يعني ذهبوا بأذهانهم وأفكارهم إلى أعداد شجر البوادي يقول لك مثلا الزيتون طب مش عارف ايه طب مش عارف ايه كده يعد فكر في الحاجة الموجودة الشجر الموجود في البوادي فلم يصلوا الى حل في هذا السؤال لكن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان من صغار الصحابة وقع في نفسه يعني ظن انها النخلة لانه كان في قرية هنا وهي الجمار في قرية لما آه الجمار اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ده ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مش حيس الحجة بدون مناسبة كده يعني حاجة غريبة خالص زي بعض الناس اللي تروح بعض الدور أو بعض المحفظين أو بعض المشايخ القرآن يعود يسألك ايه؟ هو العزيز حكيم وعزيز الحكيم ده سؤال ده مش سؤال ولا يجوز شرعا أنه يسأل هذا السؤال يسأل من نص الآية برضو لا يجوز شرعا هو اسأل من أول الآية قول مثلا مثلا جنات وعدن ها إيه أربعة قول مش عارف قول كذا قول كذا في في بدايات آيات صعبة جدا أو في بدايات آيات فيها نوع من التشابك اسأل من أول الآيات لكن تسألش من وصل الآية ولا من آخر الآية هذه سئلة تعصفية لا تجوز أما السؤال وحتى وإن كان للاختبار لابد هو يبقى فيه نوع من القرائن عشان تسهل مسألة الجواب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود عنده قرينة وهي الجمار لذلك أدرك سيدنا عبد الله بن عمر أن الجواب سيكون النخلة إلا أنه استحيا كسف أنه يجيب على هذا السؤال فلما خرج من فلما يعني سكت القوم جميعا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما ألولوا ما هي رسول الله ألم محتارهما فقال صلى الله عليه وسلم هي النخلة ومعنى لما انفض المجلس وخرجوا سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لأبوه لقد وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييته قال ما منعك لما غرفتش فقال استحييته كان في القوم الكبار أبو بكر وأنت وقلان وفلان رضي الله عن الجميع قال استحييت يعني الاختبار سكته وأنا لها جوا أصغر القوم فاستحيي فقال له أبو لو, لو أنك قلتها لو أنت قلت لا أو جاوبت هذا كان عندي أحب إلي من حمر النعم حمر النعم دايما كده تلاقي في الأحاديث مسألة حمر النعم دي وتلاقي في كلام العرب هذا الكده إيه المقصود بهذا هو مش المقصود مش المقصود منها مجرد الإبل عشان الإبل أحسن حياتي عند العرب وأغلاها لا المقصود ما وراء ذلك أيضا بمعنى أن النوق دي اللي هو النوع الخاص ده حمر النعم دي اللي هي الجمال الحمرة دي نوع نادر جدا من أنواع الأموال في جزيرة العرب وبما أن الإبل هي أحسن الأنواع في الأموال عنده فهذا أحسن نوع من الأموال وأعلىه قدرا وأقل وجودا فلو ما ضربنا بها مثل في هذه الأيام لو أنت قلت الكلام ده في بيئة ما يعرفوش فيها الجمال وما يعرفوش قيمتها ما بتأديش الغرض بتاعها فالمقصد من هذا أنه يريد أنه لو أنت قلت أحب إلي من أحسن أنواع الأموال اللي ممكن أحصلها في هذه الحياة زي لما تقول عندنا مثلا الماس الألماظل اللي مش عارف إيه الحاجات اللي هي يعني أسعارها غالية جدا جدا و والناس نفسها حتى تشوف واحدة منها ولا حالة فيقصد بذلك ليس مجرد الجمال فقط ولا مجرد هذه الأموال فقط ولكنه لما سكت واستحيا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب وما هي تلك الشجرة هذه الحكاية التي دار حولها الحديث هنا بقى من المباحث اللغوية في الحديث لما نقول إن من الشجر شجرة أقول الغنام الشجر الانسان الحيوان ال هنا اسمها ال الجنسية ال للجنس ال بتاعة الجنس في ال للعهد لما نقول انت روحت البيت يعني يقصد ايه بيتك انت بيتك انت ال هنا ما تبقاش للعاهد. للجنس تبقى للعهد فقصدش انا كل البيوت لان انت تروحش لبيت واحد هو بيت مين بيتك اما لما نقول ال للجنس فيقصد بها الجنس كله جنس البيوت. لما نقول الإنسان يحتاج إلى البيت، ونقصد أي إنسان ونقصد أي بيت، يبقى يقصد بها جنس البيوت، لأنه الإنسان يعيش في يعني في الشارع، يعيش في بيت. طب دلوقتي ما نعرفلوش بيت، ولا له بيت لسه، ولا مش عارفه، يحتاج إلى جنس الإنسان يحتاج إلى جنس البيوت. عشان يستقر فهنا قلمة من الشجر إن من الشجر الشجر هنا جنس الشجر ومن هنا تبعيضية يعني واحدة من الشجر واحدة من الشجر لا يسقط ورقها عندنا النخلة لا يتساقط ورقها أبدا من مرعش الجماعة اللي عندهم نخلة والجماعة العرب او الجماعة هتلاقي النخل تفضل النخلة على حلها تنشف والجريد يعمل عليها كده وينشف على بعضه كده وينشف على بعضه وهكذا لغاية لما يسد الطريق ان انت تطلع النخلة فيبتدوا قصوا بقى هم كل سنة يقلبوه عشان يطلع بقى زي ما بقوله هي بنقولها اللي لقح النخلة هم بقولوا تذكر النخلة سيرش عليها البتاع ده وهكذا عشان البلح ما وما يصبحش يعني غير جيد. فالأوراق وال وال الجريد والأشياء التي فيها دي لا تسقط لا تسقط حتى مع طول الزمان وأيضا النخلة المسلم شبه النخلة في هذا الوجه لأنه النخلة نافعة على جميع أحوالها لما النبي صلى الله عليه وسلم مشبه الإنسان المؤمن بالنخلة النخلة نافعة في جميع أحوالها تجد النخلة تنتفع منها قبل ما تطرح قبل ما تسند يعني تنتفع منها لما يقصف الجريد بينتفع بالجريد تنتفع بضلة تنتفع بحاجات كثير موجودة فيها حتى الليف والحاجات اللي بيخدوها منه كل ده بيستخدم كل ده أي حاجة في النخلة بتستخدم تتميش وكل حاجة لها تدخل في صنعة منه لو قطعتها فيها الجمار يؤكل وفيها الحاجات التانية بتستخدم في أمور وهكذا طب لما بدأت بقى تسمير البلح بتاع النخلة ده بيتكل في كل المراحل كل المراحل بتاعته يتكل ولو فوائد لو بدأت كده النخلة مش عارف ايه بدأ البتاع اللي يقع ويحصل فيه نوع من الرطوبة انت بتكله بطلقه طعمه حلو يكبر شوية يبقى بلح اخضر كده وبس لسه ما دخلش بمحارة الصفرار برضه ممكن تكل منه وهكذا لما يصفر بتكل منه لما اذا كانوا احمر بتكل منه لما يسود اللي هو رطب بتكل منه لما يبقى تمر بتكل منه لما يجففوه خالص بتكل منه فكل ده مراحل بتاعة البلح كلها ينتفع بها في كل الأوقات وفي كل الظروف والأحوال. وأنتوا عارفين السمر بتاع النخل البلح دا داي طول السنة موجود طول السنة لا بيمنقطعش شيء أبدا. فالشبه هنا بين المسلم وبين النخل المؤمن وبين النخلة أنها كما إنها كما إن النخلة نفعها عام في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. فكذلك المؤمن نفع عام في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. كما ورد أن المؤمن كالغيث أينما وقع نفع لما يبقى أي حتة روح المؤمن بينتفع به الناس أخلاقه أقل حاجة أقل حاجة أنهم ينتفعوا بأخلاق ده يوم ما يعمل لهمش أي حاجة خالص فإنت لما يبقى عند أجهارك رجل كويس جدا حسن الأخلاق حسن الجوار لو ما ساعدكش في أي حاجة ولا استفدت منه أي حاجة وهو وثحال وخلص ملوش دعم بحد بأنت إيه مستريح من ناحيته تبقى أنت مطمن من ناحيته دي أقل فايدة من توصل لك منه فما بالدباء لو هو بساعد لو هو بعلم لو هو كذا, لو هو كذا. في كل الأحوال المؤمن يكون نافعا شبه المؤمن بالنخلة في عموم النفع وكثرة الخير عموم النفع وكثرة الخير <تصفيق> مثل ومثل لو قال لك اضبط الكلمة دي تقول مثل ومثل الاثنين صح ومعناها شبه وشبه هنا بشبه المؤمن المشبه هنا هو الايه المؤمن والمشبه به هو النخلة ووجه الشبه هو عموم النفع والخير خلاص المشبه يبقى المؤمن كالنخلة ده المشبه هنا ايه المؤمن والمشبه به هو النخلة وجه الشبه بينهما عموم النفع وخسرة القير فحدثوني ما هي الفاء فيها بيت وقع في جواب الشرق محزوف لما أقول لك إيه أسألت هذا السؤال أنا أقول لك المؤمن زي النخلة مثلا أو أقول لك المؤمن زي شجرة من الأشجار طيب هقول لي فحدثني ما هي معناها إيه معناها إذا عرفتها إذا عرفتها فحدثني ما هي إذا عرفتها فحدثني ما هي كذلك لما سألهم قال إيه فحدثوني ما هي يعني إذا عرفتموها أو من عرفها منكم فحدثني ما هي أو إذا عرفتموها فحدثوني ما هي فالفاء هنا وقع في جواب الشرط ما هي لما أقول لك ما هذا اعرفها كذا ما هذا دي لما أقول لك اعرفها أتقول مبتدا وخبر ما مبتلأ وهذا إيه خبر كذلك ما هي مبتدا وخبر تحدثوني ما هي ما هنا مبتدا وهي خبر فوقع الناس في شجر البوادي يعني ذهبت أفكارهم وأذهنهم إلى شجر البوادي يصفح كل واحد ما يفكر هي شغلة ايه شغلة ايه وهكذا فاستحييت سيدنا عبد الله بن عمر يقول هذا فاستحييت يعني الكسف انه هو يذكر انه هذه النخلة فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأكد مما كان في ذهنه الحديث من الفقه اللي احنا من الحديد هنا انه الحياء في طلب العلم مذموم انت لما تيجي تطلب العلم يبقى عندك إيه ما في حاجه اللي تيجي تسال عنها وهذا لا يناقض ادب السؤال ولا ادب التعلم لا كانت المراه تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الخاصة. كان بعض النساء يسال النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الخاصة ولا المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت لو هي مسألت مسألتش هذا السؤال ما كانش حد عرف هل المرأة لو احتلمت تغتسل ولا ما تغتسلش لأنها مش هتقاس على الرجل لا تقاس على الرجل فأحد الممات غطت والشهن كسفت فقالت يعني هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها الكلام ده يعني اللي هي تقول قالت لها فضحت النساء مش عارف ايه فأنكر عليها وقالت ايه وقالت وتحتلم يا رسول الله في نهي الدار الموضوع يعني في نهي عن الموضوع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تلبث يمينك فيما ففيما يشبهها ولدها ده لو هي اه لو هي بقى ما لهاش ما مثل ما للرجل يبقى ابنها الولد هيطلع شبهه مزاي والولد يشبه به أبوه يج حد من سلالة واحد في من من أصول واحد فيهم يبقى كده, كده راجع الشبه لواحد فيهم إلى أن يرجع إلى آدم عليه السلام وهكذا فهنا مضحنا نساء الأنصار إنهم كنا يسألنا عن أمور الدين ولذلك سرعش تخرج نعم النساء نساء الأنصار يعني لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين فالحرج الإنسان لما يبقى عنده خصوف في مسألة التعلم تعلم الدين الخصوف ده أو الحياة ده يمنعه أنه هو يستفيد في دينه ويعرف أحكام ما يعرض له فهذا مزموم ليه أن يفوت عليه العلم وفوته العلم يفسد عليه في وبالتالي يكون معرض لعذاب الله عز وجل من هنا فخطأ جسيم إن الإنسان يستحي أن عن أمور التي تعرض له سيدنا عبد الله بن عمر استحيى فلم يسأل هنا احنا عندنا نحية تانية بتقول ان الحياء من الإيمان صحيح عليه حياء من الإيمان في أحاديث ولكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء والحياء هذا عظيم القادر في الإسلام جدا يكفي انه هو لكل أمة لكل دين الخلق وخلق الإسلام الحياء هنا سيدنا عبد الله بن عمر استحيا لهذا السبب من أجل توقير الآخرين هم أكبر منه سنة أكبر منه سنة فما فيش تعارض هنا بين الأمرين فيش تعارض بين الأمرين لأنه هو لم, لم يمنعه الحياء من السؤال ليتعلم ولكن إهل منعه احترامه للكبار وحياءه منهم منعا هو يقول الإجابة منعا هو يقول الإجابة فهنا مفيش تعارض وعلى فرض أن بعض الناس يقول أن سيدنا عبد الله بن عمر كان المفروض يجاوب زي أبوه ما قاله كذا فهنا فيه تعادل في إيه؟ تعادل بين حياء وأدبه وتفريطه في الإجابة بسبب الحياء اللي هو منعه من الجواب هو الحياء نفسه اللي منعه من التحدث في حضرة الكبار يبقى حصل تعادل في هذا الأدب عنده يبقى هو مقعش فيه مأثم مقعش فيه مأثم من فقه الحديث أيضا ما يدل على أن الفهم, الفهم يتفاوت فيه الخلائق الناس يتفاوتون في الفهم في واحد فهمه عالي جدا لم يفهم بسرعة فضل. وفي واحد فهمه بطيء وفي واحد وهكذا خلق الله عز وجل الخلق متفاوتين كل واحد ولوه إمكانياته وهذا الحديث كان كبار الصحابة موجودين ومحدش فيهم آل إن هو وقع في زهنه أنها النخلة وسيدنا عبد الله بن عمر ودول أفضل من سيدنا عبد الله بن عمر يقينا يعني هو سيدنا الصديق رضي الله عنه سيدنا عمر من خطة رضا عنه الأفضل من عبد الله بن عمر يقينا باتفاق الأمة ومع هذا هو فيهم حاجة هما ما فهمهاش فكان الأهل العلم يقول أن الفهم عرض يطرأ ويزول عرض يطرأ ويزول فانت ممكن تفهم حاجة في وقت وفي وقت آخر يتستغلق عليك الأمور يستدل بهذا الحديث على أن الناس تتفاوت في مسألة الفهم باعتبار الزمان وباعتبار المكان وهكذا وأيضا هذا الحديث يستدل به على جواز أكل الجمر في ناس فوق بيقولوا ده بينباح في المنشية وناس بتشتريه وتأكله ومعرفش اين ومعروف ان ما لا تزال الناس يأكلون هذا الجمر ويفيد ايضا نعم هم يقطعوا منه هو اصلا قلب النخلة هو قلب النخلة هم يقشروا بال حاجات ده ويجهزوه كده ويقطعوا للناس كل واحد هياه يتبع بأشكال أوه. على حسب ما أنت عايز فهذا الحديث يدل على جواز أكل الجمار لأنه ممكن الناس ما تكونش عرفاه فبعض الناس اللي هو يعني عنده وسواسة في حاجة يقول لك أنا مش عارف ده حلال ولا حرام فهذا الحديث يدل على حل الجمار أو جواز أكله وايضا يدل على ممكن إمكانية أو جواز قطع النخلة لضرورة لأنه هذا الجمار جاي منين بالنخلة والنخله دي عمره ما هي هي شقها بالنص كده واخد جمر وسيبها زي ما هي ده هي النخله اتقطعت ما ينفعش ما يعرفش يعمل كده ما يعرفش يفتح النخلة وياخد منها جمر وبعدين يسيبها تتقفل لازم الجمر ده لازم النخله تكون تقطعت وهذا لحاجة او لضرورة لكون النخلة عرض لها عارض او كون النخلة كبرت او كون النخلة كانت جنب نخلة تانية ضغط عليها وهم الاثنين مش مستريحين في مسألة فلازم واحدة تتشاهل عشان التانية تنفع وهكذا لهم عوالا تدل عليه وايضا من الفقه الحديث توقير الكبير. توقير الكبير وهذا هو الذي حمل سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه يمتنع عن الجواب او يستحي من الجواب يعني. استحي من الجواب توقيرا للكبار لأنهم لم يجيبوا يؤخذ من هذا الحديث جواز ضرب الأمثال للتوضيح والتعليم هذا وارد في السنة كثير النبي صلى الله عليه وسلم وده وارد في القرآن قبل السنة أيضا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة المطمئن إلى آخر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إلى ضرب الله مثلا كلمة طيبة إلى آخر الآيات فضرب الأمثال للتفسير والتعليم وتوضيح معاني وتقريب الصورة هذا وارد في القرآن والسنة كما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال ليعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه فأنت ممكن كمعلم بتضرب الأمثال ساعات ساعات, ساعات إحنا بنضرب أمثال. نذكر أمثلة كذا وصور حصلت أو بتاع الناس تضحك و أنا بقصد بيها أي حاجتين بقصد بيها التعليم بقصد بيها نوع من الترفيه عشان حده الكلام اللي هو شغال على طول على طول دوت اتقطع شوية يعمل نوع من التغيير فالناس ده يضحك ويفهم وده يضحك ويفهم في واحد بقى يفكرها هي بس يضحك وخلاص ها وفي واحد يقول لك هو الشيخ بيقول خلاله هو يبقى زعلان ان الشيخ قال الكلمه دي ها كل واحد بارد يحملها على المحمل اللي عنده، والن والانسان عادةً بينظر إلى الناس من نفسه، هو يعني في واحد الناس كلهم عنده وحشية، في واحد الناس كلهم حلوين، في واحد عنده واعي، قلت المسلم ده في خير أي مسلم في خير، ولكن الناس درجات متفاوتة وأيضا حتى الكفار فيهم بعض الشمائل والفضائل هذا ده هو العدل ده هو العدل ولكن في واحد كافر كريم ودم ما غيرش في المسألة شيء هو كافر فيؤجر على كفر هذا في الدنيا يعني ربنا بيديه بهذا الكرم الصف اللي عنده دي بيديه رزق في الدنيا أما عند الله فلا نصيب له وأيضا بسبب كرمه فالناس برضو بيتعاملوا معاملة كويسه في الدنيا بيبدلوه نفس ال نفس الايه الا نفس الفعل بر بيقيموه زي ما هو بيكرموه وهكذا فالفهم الصحيح ان المسلم في خير مهما قل هذا الخير والناس متفاوتون في مراتبهم وصلاحهم والإيمان يتفاوت يزيد وينقص يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخله النار وهكذا الناس والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والرزق هذا عام يشمل الأموال ويشمل الأفكار الأفهام ويشمل الأخلاق ويش كل حاجة يشملها الرزق فهو هم الناس متفاوتون في ذلك. <تصفيق> امتحان العالم لأذهان المتعلمين أنا اذا اردت ان أنا اعرض عليك مادة علمية فانا بامتحن ذهنك ببعض الاسئلة والحاجات عشان اقدر احدد الأرضية اللي عندك ايه عشان اقول لك اللي, اللي جايب عن كده ده لو بايدي انا انا اللي بعلمك يعني انا صاحب القرار في تعليمك فبعمل لك اختبار او اعمل لك شيء من هذا القبيل بحيث ان انا اعرف الارضية اللي عندك اديه في واحد يلاقي نسبة التعلم عنده خمسين في المية في واحد تلاقي نسبة خمسة في واحد تلاقي مش عارف حاجة خالص في واحد تلاقيه عارف نسب كبيرة من التعليم وهكذا يتفاوت الناس فممكن الإنسان المعلم يختبر المتعلم ويطرح عليه الألغاز أو الأسئلة عشان يدرك مدى ما عنده من الأفهام والأفكار أيضاً في الحديث دلالة على أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون خيراً معطاء أينما وقع أو أينما نزل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شبهه به النخلة النخلة تحدثها بالطوبة وأعلك البلح يعني ممكن تقع عليك تموتك بس هي ما بتعمل شي هي هي تخبطها بالطوبة وأعلك بلح تنتفح بها في جميع الأحوال وكذلك. المؤمن ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون نافعا أينما حلا ماشي كذا ولا إيه نعم لا المؤمن خلاص المؤمن خلاص أصلا مسألة كمال الإيمان لا يصل أحد إلى كمال الإيمان إنما المؤمن هو الذي آمن بالله ورسوله اللي هو توفرت فيه الحاجات اللي نقول لها تؤمن بالله وملائكته وقطبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر الحاجات لكن هل الإيمان ده ما بيعرضش له أمور بيعرض له زيادة ونقص لكن لا تخرج عن حد الإيمان ما تكونش خارج عن حد الإيمان في معاصي بتخرج الإنسان عن حد الإيمان طالما هو لم يتوب منها الإنسان يعني مثلا واحد دلوقتي مسلم وكان مؤمن وكويس وغيسب بالدين مثلا فهذا كفر هذا ايه كفر بسبب فهيتوب بقى ويرجع لك انه كنتش عامل ومعرفش ايه بتاعه وهكذا وفي واحد ممكن يتكلم بكلمة الكفر وهو عارفها كويس جدا عارف هي يتكلمة كفر وهكذا فالمعاصي متفاوتة لكن المؤمن لا يكفر بذنب ليكفر بذنب الذنوب ما المسلمين إلا ما كان مناقضا لكلمة التوحيد عن أبي واقد الليسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى ثرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه هذا الحديث قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما في المسجد وحوله الناس يعلمهم وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الماضي ليس له أبواب فله باب من هذه الجهة وباب من جهة أخرى فكان بعض الناس إذا أحب أن يختصر الطريق مثلا بدل ما يمر خلف المبنى يدخل من الباب ليمر إليه الناحية الأخرى فمر ثلاثة من الناس دخلوا من الباب والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم أو الوعظ الذي يلقيه على أصحابه فمر الثلاثة على المجلس ثم توقفوا بعده فرجع منهم اثنان وأدبر ثالثا الاثنين اللي رجعوا إلى المجلس واحد منهم رأ فرجة في الحلقة فجلس فيها لما تعرف الطلب يجلس كذا حول الشيخ يبقى الشيخ مثلا قعد هنا وثلاث طلب عملين حلقة إيه حواليه ده هو جلس تعلم العلم أما تلاقي واحد قاعد جوه في البتاع الإزاز دي واحد قاعد في الركن هناك نهو. واحد قاعد هنا في البتاع دي بالدال واحد قاعد مش عارفين ده غلط، بفروض الناس تجمع كده كلها قدام وتجلس أمام الشيخ إنما ما يبقوش جالسين كده كل واحد في حتة مع نفسه لأنه السلة إنه أنتو تجتمعوا أمام الشيخ اللي بيعلم ليقتربوا لي منه وليكون الكلام أسمع بالنسبة لهم وهذا أذب وهذه سنة, هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانت تجتمع أمام العالم أو الشيخ اللي بيعلمك وهكذا فالناس يعني لو احنا طبقنا الحديث علينا دلوقتي هل مخطئين لأنه احنا هنا كل واحد قاعد في نحية لما نفسه ليه القراصة مثلا صاضحي وهنا وهنا والناس ما تعودش فيها وكذلك برضه في المسجد تلاقي الشيخ قاعد يشرح درس وتلاقي واحد راكن ضهره ركن ضهر على حيطة واحد راكن على العمود واحد راكن هنا واحد راكن هنا وهكذا وهكذا ودي قافة من أفات القنوات الفضائية إن الواحد يبقى فاتح التلفزيون ونام في السرير والشيخ عمال يتكلم بعدين لما يزهق منه يجي في التلفزيون هنا وممكن ينام والشيخ شغال اه او يجب قناة تانية اذا لا يقول لك بقى يا ياخي إيه كويس كذا الواحد ببساط النهاردة يرفع عن نفسه بع يجيب أي حاجة تانية فهؤلاء الثلاثة اثنين منهم رجعوا فواحد الأول وجد قبضة في الحلقة فجلس فيها هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم آو إلى الله لأنه انت تاوي إلى الله بإيه باتباع شريعته وبأن تسلك المسلك الذي أمر الله تعالى به أن يسلك إليه وهذا ما فيش أحسن من الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم العلم فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه وهذه تفهم على حالها أنه هو ربنا عز وجل أخذه إلى الخير الذي أوه إليه وهذا معنى آواه الله إليه أيضا إحنا بقى اللي هو استحيا ها خلاص الفرج في الحلقة تسدد فهو استحي ان هو يخلي الناس تنزح له باء أو توسع له ومعرفش ايه فجلس وراءهم على طول كامل قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا فاستحيا الله منه هذه من المقابلات هذه زي ايه زي ما تقول ويمكرون, ويمكرون ويمكروا الله استحيا استحيا الله منه اه وهكذا هذه من الحاجات التي تطلب على حالها هكذا وأما الثالث فأعرض يعني ذهب ذاهبا أعرض ذاهبا فأعرض الله تعالى عنه زي ما هو أعرض عن ربنا ربنا عز وجل أعرض عنه فهو لم يؤوي إلى الله فلم يؤويه الله إليه لم يستحي من الله فالله عز وجل فعل به ذلك وهكذا هذه قصة الحديث التي دار حولها فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن أحوال الثلاثة فقال أما الأول فإيه؟ فآوى إذا الله فآواه الله هذا الكلام لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم شفوا ثلاثة يعدوا على المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتكلم ويقعدوش يسمعوه بيصير انتباههم هذا الكلام وهيبدأوا بقى يتكلموا أو هيبدأوا يسألوا هو دول لما أعدوش ليه تبدو هو ذول مش مسلمين ولا ايه؟ هو فيه إيه هو بتاعي فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الدرس اكتعه على طول بدرهم بالإجابة عشان ما عدوش يسأله ولا يبقوا متحيرين فقال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله فلد وأما الثاني فاستحي فاستحي الله منه فلس برض فلد وأما الثالث فأعرض فأعرض, فأعرض الله عنه تولى ذاهبا وهذا بقى قيل مثلا أنه كان منافقا أو نحو هذا من هذا الكلام وعلى أقل الأحوال فهو مزموم هو مزموم لأنه لم يبادر إلى جدوان الله تعالى هنا المعاني اللغوية بينما بينما ديت أصلها بين وما بين دي ظرف زمان ممكن نقول عليها بين ممكن نقول عليها بين بدلا نقول بينما نقول بين ذنفع وذنفع والناس معه حال من الضمير في جالس من اللي جالس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه دي جملة حالية جملة حالية من من الضمير اللي هو في جالس إذ أقبل ثلاثة نفر. إذ هنا فجائية لما كانوا أعدين فجئوا بإيه لثلاثة جيدين. هذه إذا الفجائية ويكون ما بعدها مفاجأة للمتكلم أو لل الذي حدث معه هذا الشيء. هنا لما الرجل ال ال اللي بينقل لنا الصحابي اللي بينقل لنا الحديث بيقول ثلاثة نفر. ثلاثة إيه؟ نفر النفر دي تطلق على الرجال من ثلاثة إلى تسعة ثلاثة نفر يعني كلمة نفر ذي تطلق على الرجال من ثلاثة إلى تسعة يعني لما يقول ثلاثة نفر يعني ثلاثة رجال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لاقبال الثاني بقى هم الثلاثة دخلوا المسجد فأقبل اثنان بعد ما عادوا كده رجع اثنين ثاني فده إقبال غير الإقبال الأولان غير دخولهم المسجد ده إقبال ثاني لما وقفوا مع بعض كده اثنين رجعوا وواحد منهم ذهب مدبرا فلما رأى أحدهم اح أحدهما أحد الاثنين لأى فرجة في الحلقة والفرجة هي الفراغ بين أو الخلاء بين شيئين، بين ال بين دي ودي فرجة، بين دي ودي فرجة، بين دي ودي فرجة، بينك أنت وزميلك فرجة وهكذا، فهو خلاء بين شيئين هذه الفرجة، فجلس فيها يعني قعد في هذه الفرجة، وأما الآخر فجلس خلفهم الضمير هنا لِالِحَلْقَة الفهم يعني الناس الذين يدرسون في الحلقة جلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا وذاهبا دي حال من ايه من هذا الثالث حال من هذا الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فرغ من الموعظة رفعته أو الدرس قال لهم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ألا هنا في همزة في لا لا دي للنفر والهمزة هنا استفهام انكار يعني انتم مش عايزين تعرفوا عن الثلاثة دول ايه حالهم طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم بالشكل هذا ممكن كانوا يقول لهم ايه اخبروكم عن النفر الثلاثة هو سأل بهذه الطريقة لانه نفي النفر اثبات نفي النفر اثبات وسألوا بهذه الطريقة عشان يلفت انتباههم لأهمية الامر لأهمية الأمر ودي أساليب عربية اللي يدرس الأساليب العربية ولغة العرب يعرف هذا الكلام فبادأ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم أحوال هؤلاء النفر الثلاثة طيب هل النفر الثلاثة لداخل المسجد دول هل هم ما صلوا صحية المسجد الحديث لم يذكر هذا ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا ومن هنا محتاجين نفهم مش الحديث ما يتفهمش الواحد بيخدش الحديث من حكم فين الحكم من الحديث لوحده لازم ب... عشان ناخد حكم جيب الأحاديث التانية وحطوها معاه الله. لأنه ممكن ال... ال... الراوه هو بيرو الحديث بيركز على حاجة معينة خصة معينة فما بذكرش الحاجات الباقية اللي فيها فاحنا محتاجين نجيب الروايات كلها وناخد منها الحكم فهنا الحديث لم يذكر هل هم صلوا تحية المسجد ولا لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إنه إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين وأيضا هل هم سلما أم لا الاثنين اللي غم دول هل سلموا ولا لأ العلماء انقسموا قسمين الناس بتقول إنه إذا دخلت المجلس وفي واحد من أهل العلم يتكلم فاجلس وما تسلمش وبعض العلماء قالوا تسلم وتجلس لأنه السلام هذا إلقاء السلام هذا من السنن التي ينبغى المسلمين هما يقومون بها وبعض الناس بعلماء الذين قالوا لا تلقيه قالوا لأن المنشغل بالعلم المنشغل بالعلم لا تلقي عليه السلام فهما قولان لأهل العلم في هذه المسألة يؤخذ من الحديث اتخاذ المسجد مكانا للوعظ والتعليم بيقفله مجرد ما اصلي الظهر تلاقي العمل يخبط في البيبان والشبابيك يطفش في الناس اه ايه هو اصلا لو هو على ايه ما هوش اصلي هو شغال بس فيه عشان يقبض خلاص انما هو لو بايده ما هوش يصلي خالص فهو المساجد لا ليست كذلك المساجد هذه للصلوات ولدروس العلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في, في يقضي كل شيء في في في المسجد الصلاة الوعظ التعليم إرسال الرسل بعث البعوث إرسال الجيوش كل ده كان من المسجد كان كل ده النبي وسلم بيعمله من المسجد في المسجد مهمة تعطه أكبر وأوسع من مجرد الصلاة فقط ما سغيد مش مهمته تصلي فيه بس لا له مهام كثيرة عبادة لله تعالى وخدمة للإسلام والمسلمين يؤخذ منه أيضا استحباب التحلق في دروس العلم استحباب التحلق تجلسوا حلقة كده حول المعلم هذا من المستحبات ومن السنن الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نقول سنه ليه لأنها تقرير تقرير اقرههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يلاقيهم كده منفردين كل واحد قاعد في يقول قلت مالي أراكم عزين قاعدين متفرقين لكده اجتمعوا يامرهم ان هم يجتمعوا بعضهم مع بعض يؤخذ منه أيضا استحباب القرب من المعلم استحباب القرب من المعلم لأن المعلم هذا مصدر الخير بالنسبة لك أنه يعلمك العلم الشرعي فتقترب منه كلما تقترب كلما تقترب من الخير وأيضا من هذا الحديث يؤخذ جواز التخطي لسد الخلل في الفرجة أو الصف إذا لم يكن ذلك مؤذيا للآخرين زي الرجل اللي لقى إيه فرجة فجلس فيها أما التاني أخاف إن هو يزن على الناس يتأذى منه فجلس خلفهم والحديث أيضا يؤخذ منه ذم من كان له فرصة أن يحصل الخير ففوتها ولم يحصلها زي الرجل الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجلس يتعلم الخير وأيضا يخذ من الحديث ابتداء العالم جلساءه بإزالة ما يعرض لهم من الشبه بدون ما يسألوه زي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هم كانوا بعد الدرس ممكن كانوا يسألوه الموقف اللي حصل ده ايه وحكم الإسلام فيه ايه وهكذا لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم بادر بتوضيح الأمر لهم عشان يزيل الإشكال أو التساؤلات التي تقع عندهم. الحديث التاسع عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم الله عز وجل يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله هذا الحديث يدور حول قصة هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جاء له غنائب فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها على الناس وهذه القسمة لا تكون إلا بتشريع من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ما أمره الله تعالى به وإلا فإن الغريمة في الأمم استابقة ما كانتش بتقسم كانت بتحرق كانت إيه بتحرق علامة قبول العمل إنهم كانوا تنزل إيه من السماء نار تحرق هذه الإيه الأشياء وهكذا فكانوا لا ليست لهم حلالا أما في الإسلام فأحلها الله تعالى فلو شاء الله منع الناس هذه الغنيمة فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنيمة إنما هو قاسم فقط وليس معطي لأن الذي يعطي هو الله تعالى فأواحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه يا رسول الله اعدل هو هو لعله يكون قصد خير أو لا فقال له الله أكبر الله أكبر واحد واحد يعني ايه اللي انت بتعمله ده احذر فمن يعدل ان لم اعدل ده انا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائم بامر الله وربنا يعني انا لا اغادر ولا اخالف امر الله عز وجل في صغيرة ولا كبيرة ده ربنا عز وجل هو اللي انزل هذا الامر وقال له إيه معنى الكلام يعني اللي عاوز أقوله النبي صلى الله عليه وسلم تفقه في دينك لأنه لولا لا إنت لو تفقهت في دينك كنت هتدرك هذا الكلام فيكون خيرا لك أما الإنسان إذا لم يكن فقيها في دينه فسيقع في الأخطاء ويضره ذلك فمن هنا جاء الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين المقصود خيرية في الفقه في الدين خاصة بعض الناس قولك إيه؟ طب العالم بتاع الكيمياء والفيزياء والغير مش عار فيه بتاع لا في خير لكن عالم الدين مقدم على اي واحد تاني مهما تكون امكانيات هذا العالم الارض وده اللي الناس بتحاول ان هي احيانا عاوز تقنعك بعكسه انت يعني هل يستوي من يبلغ عن الله اللي هو وارث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل يستوي واحد يعلم أمور الدنيا ما يستويش صحيح احنا نستغنش عن أمور الدنيا لكن ممكن أحيانا بكل بديل. أما الدين ده ملوش بديل في أي حاجة فالقائم بأمر الدين أو العالم في الشرع يكون أعلى قدرا من العالم في غير حتى وإن اتفق في الصلاح والخير وكل واحد منهم بأخذ أجره الواحد فيهم بياخذ أجره يفقهه في الدين يفقهه دي جواب الشرط اللي هو إيه من وفعل فين يرد من يرد فهذا اللي هو الفعل يفقهه ده جواب الشرط المذكور عندي في الحديث وفقهه الله في دينه يعني صياره فقيها ولما نقول طلان فقها يعني عند ملكة فقية عند ملكة ربنا خلقه عند ملكة فقية خلاص فنقول يفقهه في الدين يعني يصيره فقيها في دينه انت عندك نوعين من الفقه فيه امور ينبغي فرض عين على كل مسلم أن يتفقه فيها إن انت تصلح عقتك صححها وإن تصحح عبادتك دي بقى ملهاش دعو ان انت تبقى شيخ ولا انت تبقى الشيخ لازم تتعلم زي تصلي زي تصوم اه؟ زي ما تشيركش بالله لانه ممكن الناس شوف بقى اللي بروح لل... يقعد بقى عند القبور يا فلان الدين يا فلان دعيال يا راح يا فلان دعالي مات دا الولياء مات دا كل شرك بالله عز وجل هو ابني هو ده شغال بزرط دا دا حبا بتاعة ربنا دا هو ربنا عز وجل هو اللي تبعي وحده. تعبد وحده هو اللي بيعطي وحده مش حد يدي إلا الله مش حد بياخد إلا الله بقى. هو اللي يحيي ويميت هو, هو اللي يغير هو اللي بيده كل شيء أما الخلائق دول ما هم إلا يعني خلق زي زيهم والميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا حتى الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام هم أعلى البشر منزلة عند الله ومع هذا فإنه لا يجوز لا يجوز في حياتهم ولا بعد مماتهم أن يصرب شيء من العبادات مهما قل إليهم فما بلق بغيرهم فهذا خطر عظيم إنسان صحح عقيدته وصحح عبادته وإلا فيأتي يوم القيامة وقد واجبت له النار طب ليه؟ لأنه كان بيشرك بالله في الدنيا هو مش ما علموش بيها طب ما تعلمتش ليه صححتش عقيدتك ليه مش عاوز ي... مش عاوز يسمع بقى هو مش عايز يسمع فالإنسان يخشى على نفسه فلا بد أن يتعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عربا كانواش بيكتبوا ولا يقروا قليل من الصحابة اللي كانوا بيكتب قليل منهم ولكنهم تعلموا العلم وحفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا سادة الدنيا رضي الله تعالى عنهم أجمعين إنما هنا أداة قصر وحصر بيقولوا عليها كذا أداة ايه قصر بتقصر شيء على شيء بتقصر شيء على شيء فهنا بيقوله ايه ما انا الا قاسم صفة القسمة دي صد في أمور معلومة من الدين بالضرورة هو لا لا يعني شيء معلوم من الدين بالضرورة زي طلوع الشمس دي زي الشمس ما تكون طالعة كل الناس يعلم أن الله هو اللي لابد ان يعبد واحدة لا يعبد غيره في ان هو الذي هو النافع هو الضار وكل الحاجات دي معروفة اما بس بقى العذر بالجهل وعدم العذر بيدي مسألة اخرى والكلام فيها يعني ها هاي خلينا نخرج عن الموضوع. لا, لا يعلم الناس يعلم عموما الجاهل يعلم وبعد ذلك بعد أن يعلم بعد ذلك أبى له حكم آخر بعدما عرف الحق ولم يتبع ذلك الحكم أما اللي هو الجاهل الحق يعلم أما العالم الذي ورد له شبه تزال الشبه بالتعليم وإن رفض وأصاب على ما هو ما هو فيه فهو, له إيه؟ فهو أشد جرما من غيره من الناس ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله يعني هذه الأمة تظل قائمة على دين الله تحافظ عليه وتؤديه حتى يأتي أمر الله يعني حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة فكما قلنا قبل ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث والحديث في صحيح مسلم أنه تأتي ريح قرب الساعة هذه الريح كأنها ريح المسك يعني هي ريحة مسك وهي ألين من الحرير تقبض أرواح الموحدين تقبض أرواح الموحدين المؤمنين حتى تقوم الساعة على شرار الخلق حتى تقوم الساعة على شرار الخلق فلا تزال الأمة طائمة على دين الله حتى يأتي أمر الله تعالى فتأتي الريف، فتأخذ هؤلاء ثم تقوم الساعة على شرار الخلق لأنه لا يبقى في الدنيا خير بعد ذلك والمؤمنين يعافيهم الله تعالى من حضور بلية تهدم الدنيا وتحول البحار إلى نيران وتحول الجبال إلى تسير الجبال تصبح كالعهن المنفوش كما قال الله عز وجل زي الصوف الذي يتطاير في الهواء في يوم شديد الريح وما إلى ذلك من الأهوال العظيمة وتفتح السماء كل ذلك شيء لا يقوم على المؤمنين لما يقوم على الكافرين لأن القرآن يرفع والكعبة تهدم كل ذلك ما لا يبقى لأهل الأرض سبب خير أنه لا فيهم صالح ولا عندهم ما يكرمون لأجله وبالتالي تتهدم عليهم الدنيا وهذا لا يقوم على المؤمنين ما يخرز من الحديث التفقه في الدين خير التفقه في الدين خير فكلما تتفقه في دينك يحصل لك الخير الكثير بذلك لأنه تحصل استواب وتبتعد عن المحرمات وتقيم شريعة الله كل ذلك تحصل به الخيرات لما تبتني عن المحرمات هتعرف المحرمات فتمتنع عنها فيحصل لك إ eigene عن المحرمات فتحصل أجر تعرف الطاعات، فتعمل بها فتحصل الأجر فتعلم ذلك لغيرك فتحصل الأجر تقيم شريعة الله فتحصل الأجر فكل التفقه في الدين فيه خير عظيم لذلك الناس أحياء بالعلم اللي بتعلمه أما الناس اللي معندهش علوم شرعية دي ناس ميتة هي لا تعرف شيئا يعلمون الدنيا حتى لو كان أكبر عالم في, ال... في الكيمياء، في الفيزياء، في غيره ما عندهش علم بدينه فهذا إنسان ميت لا قيمة لهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم وافلون ربنا شوف دي صفات الكفار هل المسلم يليق به أن يكون ذلك ذلك؟ آه، تبع عالم مسلم في مختلف المجالات ماشي بس تبع عارف دينك عارف صح حقيقتك صح عبادتك عارف توظف الحاجات دي في الدين أنت رجل تخضع كل حاجة وترجعها إلى قدرة الله عز وجل وإلى وما إلى ذلك من هذه الأمور زي علماء المسلمين اللي كانوا في مختلف العلوم كانوا مؤمنين صالحين علماء فاضل ومع هذا كانوا بريعين في الطب وفي الجب وفي الهندسة وفي الفلق وفي غيرها من علوم الجولوزي والجولوجي وما إلى ذلك، فهؤلاء جمعوا بين علوم الدين وعلوم الدنيا، فعلوم الدين لا يغني عنها علوم الدنيا، مهما تكون إمكانياتك في هذا العلم الدنيوي، لأنه أنت انت عبد لله عز وجل خلقت لتعبده، فأنت عملت إيه عشان تعبد الله؟ هل صححت عقيدتك وعبدتك؟ لو عملت كذا يبقى كويس، أما لو ما عملتش فايه؟ فعليك أن تتعلم حتى لا تكون من أهل النار. الناس الذين لا يزالون قائمين على الحق هم أهل السنة الذين يقومون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يشمل أنواع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه الذين يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديث بيان ظاهر لفضل العلماء ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا فضل بيان لفضل العلماء ونحن عارفين أن العالم له فضل كبير وجاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في البحار شباء من أول الملائكة حتى الحيتان في البحار يصلون ويستغفرون على معلم الناس الخير وفي الحديث أيضا فضلوا. التفقه في الدين على سائر العلوم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ما ألش يفقهه في الدنيا يعني ما يعلمه علوم الدنيا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أيضا استدل بعض العلماء على أن العصر أي عصر لا يخلو من الأئمة المجتهدين أنه لا تزال طائفة من الأمة قائمة على الحق حتى تقوم الساعة فعندنا المجاهدون في بعض البقاع عندنا الفقهاء في بعض البقاع عندنا وهكذا والأمة لا بد أن يفضل فيها فئات قائمة بالحق حتى تقوم السامة وايضا في الحديث بيان بأن الله تعالى هو المعطي لكل شيء والإنسان ما هو إلا وسط فقط الإنسان ما هو إلا وسط فقط وإذا أراد الله تعالى أن يوصل إليك شيئا لا يستطيع أن يمنعه أحد من الناس لا يستطيع أن يمنعه أحد من الناس كما جاء في حديث ابن عباس لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات طب. وأيضا يؤخذ من الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات التي لا يعلمها إلا من علمه الله عز وجل فرسول الله،, صلى الله عليه وسلم علمه ربه بعض الأمور الغيبية التي هي دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم والتي هي تزيد في اليقين بنبوية صلى الله عليه وسلم والتي تكون حجّة على الكافرين تقام عليهم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بها وها هي وقعت بعد سنوات طويلة زي إخباره صلى الله عليه وسلم عن ما يكون في آخر الزمان وما إلى ذلك من هذه الأمور. ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خلاص كذا مش.